فوق الرفوف المنتجات الواب أحكم وأشوف بلا يا إنسان أصنف كتير مليا المكان فيه هل من صنع الشيطان وفي إيدك انت الاختيار والدنيا أكبر إمتحار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات فكرة البرنامج رسائل الحب ببعتها من قلبي على يعني كل قلوب المسلمين أسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا ويجمعنا في الدنيا على طاعته ويجمعنا في الأخيرة في الفردوس الأعلى مع سيد آدم الله عليه واله وسلم رسائل بسيطة بنبعتها من القلب للقلب عشان الامه كلها تتغير وعشان ربنا يجمعنا على الخير دايما يا رب العالمين اكيد طبعا كلنا مستائين يا ترى منتج ايه النهاردة؟ بس السؤال اللي عايز اسئله قبل مسأل عن منتج النهاردة عايز اقول احنا اتكلمنا عن كم منتج ويا ترى قطعنا المنتجات ديت ولا لسه برضو عايم في المنتجات ديت ولسه بنتعامل في المنتجات اللي احنا قلنا لازم نقطعها اكيد لازم كل واحد فينا بعد ما يسمع الحلقه يقف ويحاسب نفسه يقول هقاطع إمتى؟ وهقاطع ازاي وهقاطع ليه اكيد كل ده لازم يكون لله سبحانه وتعالى المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الغيبة وطبعا اكيد في ناس بتقول الله طب انت ذكرت الغيبه وذكرت مساوئ الغيبة وعواقب الغيبة انما ما ذكرت لناش ازاي نكفر عن الغيبة كتير مننا واقع في الغيبة وكتير مننا ذكر الناس بسوء لكن عايزين نعرف كفاره الكلام ده ازاي هقولها في عجاله سريعة قبل ما نخش على المنتج الجديد بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم اخويا وحبيبي لو استبت حد جبت حد. اخت الفاضلة لو اغتبت حد او جبت سيرة حد الكفارة كالقاتي حاجة من الاثنين اما ان احنا نروح للي اغتبناهم ونقولهم سامحونا ربنا سمحكم ونحاول نتحلم من المظلمة دي ومش لازم نذكر تفاصيل الغيبة اللي احنا اغتبناهم بها نقولهم معلش وقعنا فيكم قلنا كلام مش كويس سامحونا ربنا سمحكم ان شاء الله لكن لو تعلم جيدا ان اللي انت هتروح تطلب منه يسامحك إن قواصك إنه مش هيسمحك بل قلبه هيسود عليك أكتر فممكن نكتفي بحاجة بديلة ودي يعني معلش هتبقى في الزمن ده هتبقى أكتر يعني هي راجحة أكتر إن أنت تستغفر لكل من اغتبتهم قول لي أنا مش فاكر أنا اغتبت كم واحد بالضبط اغتبت ناس كتير قوي قول اللهم اغفر لي ولكل من نغتبته ولو تتذكر إن أنت قلت فخوك كلمه وحشه في مجلس لو جلست في نفس المجلس اذكروا بالخير لو قلت في المجلس ده هو بخيل قول لهم ده ده انسان كريم بس انا اللي كنت فاهمه غلط. لو قلت في مجلس ان الراجل ده انسان كذاب قول لهم بالعكس ده انا اكتشفت انه إن انسان صادق جدا وانسان ما شاء الله في غاية الأمانة والتقوى يعني حاول بقدر الامكان نصلح اللي فات عشان حسناتنا ما تروحش لغيرنا تعالوا نتكلم عن منتج النهارده والحقيقه منتج النهارده ايضا منتج خطير جدا جدا كلنا لازم نقطعه لكن قبل ما اقول لك إيه هو المنتج تعال اسمع من الحكايه دي. بس برضو واعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام أخوي وحبيبي والحديث في البخاري ومسلم كان حبيبنا وشفعنا صلى الله عليه وآله وسلم كان معد مع الصحابة فمر بجوار قبرين فقال إنهما يعذبان عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا عارفين أن النبي كان بيسمع صوت عذاب القبر إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم لحسن تحسن أن أقول كلام من عندي حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا ألا تدافنوا لولا أن أنا خايف أن محدش فيك ويدفن أخوه لو مات لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت عذاب القبر أو صوت المعذبين في القبر فالنبي مر وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولي أو لا يستتر من بولي أو لا يستبر من بولي والرواية الثلاثة وردين وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة رطبة ثم شقاها نصفين ووضع النصف على قبر ووضع النصف الثاني على القبر الثاني وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس واحنا قلنا يا جماعة قبل كده إن الأمر ده كان خاص بحبيبنا صلى الله عليه وسلم إن دي كانت من النبي في الاتنين دولت إن أحط الجريدة ديت طول ما هي رضمة فالاتنين دولت هيرفع عنهم عذاب القبر أول ما تيبس يرجع تاني العذاب مرة تانية لعله يخفف عنهما ما لم ييبس يبقى يعني لا يسن ليه أن أنا لما جا روح زائر قبر ان انا لازم أخذ معاها جريد وحطه على القبور طيب نبقى اذا عرفنا طبعا المنتج اللي احنا لازم نقاطعه النهاردة اللي هو النميمة شكله حلو او المنتج ودايما كده انت عارف دايما الحاجات اللي مش كويسة دايما الشيطان يجيبها في اجمل صورة في ابها صورة المنتج هو النميمة. النميمة لازم نقطعها بجد لأنها مصيبة كبيرة جدا الإنسان يسعى ويفسد بين المسلمين ويفسد علاقات المسلمين ويدمر المجتمع المسلم ويدع في الأمة بسبب أنه بيشعل نار الفتنة بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا ده؟ هو أنت بتكلمنا عن عذاب القبر اللي الناس اللي, اللي بتغتاب والناس اللي بتسعى بالنميمة هو القبر ده ما فيوش نعيم بالعكس القبر فيه نعيم وفيه عذاب عشان الناس ما تيأس من رحمه ربنا عشان كتير من الناس لما بيجي عن القبر يقول لك عذاب القبر وبس هو يوم القيامة وبس بالعكس القبر فيه نعيم ونعيم عظيم جدا وفي نفس الوقت فيه عذاب وإحنا قلنا قبل كده يا جماعة قلنا لما نتكلم عن المواضيع تعالوا نحلها من أصلها ومن جدرها بدل ما ندخل الناس في حاجات ومشاكل هم مش عايزين يستوعبوها أو هم مش عايزين يسمعو عنها بالبلدي كده ناس بتتكلم أو علماء بيختلفوا هل تارك الصلاة كافر ولا مش كافر طب لو تركها جحود يبقى كافر ولو تركها تكاسل يبقى كفر دون كفر طب يا ترى طب ما بدلا ما نختلف طب ما نجيب تارك الصلاة وصلي صح كده واحد مسافر بلد تانية البلد التانية ديت هو ما عرفش إذا كان فيها محلات أكل ولا شرب ولا بتاع حل المشكلة أخذ معك أكل نحل المشكلة من جدورها القبر في عذاب وفي نعيم ولا في نعيم بس ما فوش عذاب جاهز نفسك وخد العمل الصالح يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى, ويبقى عمله خد العمل معك وتزوده فإن خير الزاد التفوي بإذن نحن بدأ نقول القبر في نعيم ولا في عذاب خلي في نعيم وفي عذاب وأنا هاخد كل أسباب النعيم وأخش بها القبر, القبر ينور إن شاء الله وإحنا قلنا جماعة لما جينا نتكلم عن رحلة السعداء ورحلة الأشقياء ودخول القبر وما قلنا ذكرنا حديث النبع والسلام الذي رواه أحمد بسند صحيح إن الرجل المؤمن اتطقي ربي جعلنا منهم يا ربي ينور قبركم بالعمل الصالح وبالخير وربنا سبحانه وتعالى يجعل قبركم مروضة من رياض الجنة يا رب العالمين تنزل القبر بفضل الله سبحانه وتعالى أول حاجة بتحصل لك في القبر الضمة. ضمة القبر التي قال عنها النبي لو نجا منها أحد لا نجا منها سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه اللي اهتز لموطيع عشر الرحمن يبقى إذن في ضمة القبر في ضمة القبر لكن الفرق أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة الفرق بين ضمة القبر للعاصي والكافر ان الضمة دي بتختلف أضلاعه أما للمؤمن ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان بتكون الضمة دي كأن حد بيحضنك كأن الأرض دي هي أمك اللي انت غايب عنها بقالك سنين طويلة أول ما تن الله مشتقالك حبيب ابن جاني تخيل حضرتك ان الضمة تبقى لزة وتبقى نعيم وتبقى متعة وهي ضمة قبر تنزل القبر تلاقي ما شاء الله الملكين بيسألك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم تلاقي ما شاء الله اللسان متثبت من قبل لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتفتح لك فتحة من قبل النار تلاقي النار يحتم بعضها بعض وبعض. تخاف الملك يقول لك ما تخافش كان هذا مصيرك لو كنت كفرت بالله أما إنك إذ آمنت لا فانظر اتقفل فتحة النار وتتفتح فتحة الجنة والمولى عز جل يقول صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من ريحها وطيبها وريحانيها وتلاقي ما شاء الله واحد جيلك أبيض الوجه جميل الثياب طيب الريح فتنظر إليه وتقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير يقول أنا عملك الصالح على اليقين عشت وعلى اليقين مت وعليه تبعث إن شاء الله ايه رأيك عايز نعيم ايه من كده قبر تين ستارز مش فايف ستارز ما شاء الله نعيم جاي لك من كل مكان ويفسح لك القبر في رواية سبعين ذراع في سبعين ذراع والرواية التانية مد البصر والروايتان صحيحتان اخويا وحبيبي قبر بتاعك مش هيبقى زي ما انت شايفه كده صغير هيبقى مد البصر عشرة كيلو عشرين كيلو زي معانيك بقى تجيب اخر ما تجيب بفضل الله سبحانه وتعالى وكل دوت مفروش من الجنة واللبس بتاعك من الجنة والغطاء من الجنة ورجل عملك الصالح قعد يبشرك بان انت من اهل الجنة حد مطالك الله سبحانه وتعالى وباب مفتوح لك للجنة يا بختك باب مفتوح لك للجنة يأتيك من ريحيها وطيبيها وريحانيها عايز ايه اختر من كده حد بعد كده يخاف من القبر انا قبل كده نزلت القبر وأقسم بالله بقول لإخواني بقول لهم والله لو أعلم ان قبري يبقى روضة من رياض الجنة ما أحببت أن أخرج أبدا ما كنت أخرج أخليني في المكان ده وإن شاء الله ربنا يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة السؤال هي إيه هي النميمة ان نميمه ان انت تنقل كلام بين واحد وواحد او بين جماعه وجماعه على سبيل الافساد بينهما تروح لفلان تقول انت متعرفش ده فلان بيقول ان انت كذا وكذا وكذا وتروح لفلان تقول له انت ما درتش ده فلان بيقول عليك كذا وكذا فتنقل الكلام بين الناس على وجه الافساد وبكل اسف انتشرت النميمه بين بعض الناس بكل اسف اللي قلوبها مليانه حقد اللي بيكرهوا الخير للناس اللي ما يتمنوش يبقى في حب وآم وموده بين المسلمين ليه اخويا حبيبي لنهر الفتنة بين الناس ليه احنا عايزين الود والمحبة والالفة والوفاء والمؤاخات بقى بين الناس انما المؤمنون اخوة طيب اكيد حضرتك واكيد حضرتك نفسكوا تعرفوا يا طرى ايه جزاء النمام عشان نبعد عن النميمة احنا عمالين بنذكر الافات والحاجات دي كلها والمنتجات يا بنقول لازم نقاطع من النهاردة ان شاء الله مش ممكن اكون نمام لا يمكن اكون مختاب ازاي يكون كذاب مش ممكن اعق ام وابويا مش ممكن اقطع الرحم مش ممكن في يوم الايام ان انا اعمل حاجة تغضب ربنا مش ممكن في يوم الايام ان انا اتعامل مع المنتجات ديت تعالوا نشوف ايه هو جزاء النمام في الدنيا والاخرة في الدنيا وفي القبر وفي الاخرة بس بعد هذا الفاصل القصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطعه هذه المنتجات منتج النهاردة منتج خطير جدا ومنتشر جدا بكل أسف وناس كتيرها بتتعامل معاها لكن مش عارفة إيه العواقب بتاعته بعض الناس بيتصرف لإنه مش فاهم وبعض الناس بيتصرف بنية مش قصده لكن بعضهم وأصد. فإحنا بنقول للكل بدي ان احنا نتوب وما نتعاملش مع المنتج دوت ونحاول بقدر الامكان نصلح بين المسلمين علشان ربنا يكرمنا ده ده ده, ده من ضمن مباحات الكذب اخواني واحبابي ثلاث حاجات من مباحات الكذب من ضمنها الاصلاح بين الناس مش الافساد ان احنا نصلح بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس ال... ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وينشر خيرا اثنين متخاصمين مع بعض بتروح للاولاني بتقول له والله ده اخوك بيحبك ونفسه يصالحك بس خايف تقول له معقوله انا ارد طب بس خليه يجي تحت امره والله ده انا بحبه تروح له تقول له والله ده الرجل مستنيك تيجي تصلحه او هو نفسه يجي يصلحك بس مكسوف وهكذا انت كذبت اه لكن اصلحت ما بين المسلمين ده من مباحات الكذب ربنا يحفظنا وحفظك يا رب العالمين فاذا تعالوا نشوف ايه عقوبة النمام في الدنيا وفي القبر وفي الاخره اما في الدنيا فهو من ابغض الناس الى الله ربنا سبحانه وتعالى يبغض الذي يفسد في الارض والذي يسيء بين الناس والذي يشعل نار الفتنه بين المسلمين لان ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا امرنا ان احنا نجتمع وان احنا نكون اخوة انما المؤمنون اخوة فهذا الانسان من ابغض الناس الى الله ومن ابغض الناس الى قلوب الناس لان الناس لما بتكتشف ان الرجل ده بيفسد ما بينهم ما بين حبايبهم وبيقطع اواصر المحبة بين الناس اكيد لازم يكرهون ادي اول حاجة ولو ربنا كره انسان انا مش متخيلة جماعة ان انسان يعيش في كون صاحب الكون وفاطر السماوات والأرض بيكرهه حضرتك متخيل ولله المسأة الأعلى إنك عايش في بيت صاحب البيت بيكرهك هتيش إزاي فلا تخيل بقى ولله المسأة الأعلى ليس كمثل الشأن والسماع البصير تخيل إنك عايش في كون ربنا بيكرهك وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في ملكة السماوات السبع يا ملكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فتبغضه الملائكة ثم يوضع له البغضاء في الأرض دي أول حاجة هتتحرم من محبة ربنا يا من تسعى النميمة بين المسلمين لتفسد بينهم دي أول حاجة الحاجة الثانية في القبر في القبر مر علينا الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما حدوما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ولذلك إحنا قلنا قول قتادة في الدرس اللي فات إن عذاب القبر قال حدثنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاف أو ثلاثة أثلاف التلت الأولاني من الغيبة والتاني من البول والتالت من النميمة إني من عذاب القبر أسباب عذاب القبر النميمة والسعي النميمة بين المسلمين الحاجة الثالثة في الآخرة النمام لا يدخل الجنة مع أول الداخلين إلى جنة الرحمن جل وعلا إيه الدليل على كده حديث في البخاري ومسلم أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة نمام طبعا اللفظ مطلق فبعض الناس تقول الله يعني معنى كده أنه ممكن يخلت في النار لا مش المقصود كده طبعا لأن ده من الأحاديث المطلقة التي يقيدها أحاديث أخرى أن هذا الرجل لو مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في نار الجهنم وده عقيدة أهل التوحيد والإيمان وأهل السنة والجماعة فهذا الإنسان لا يدخل الجنة مع أول الداخلين أنا عايز أسألك سؤال لو تأخر دخولك الجنة يوم واحد يوم واحد بس يبقى أنت اتحرمت من الجنة دي ألف سنة لأن ربنا قال كده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعضون تحرم نفسك من دخول الجنة ده لو كان التأخير يوم واحد هيبقى اتحرمت ألف سنة من جنة الرحمن التي فيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا نشوف قصة جدا توضح قديه شؤم النميمة في يوم الايام رجل كده غني حب رح يشتري عبد يخدمه وي ويعينه على اعمال البيت ويعني ويساعده فراح اشتري عبد فلقى واحد بيقول عبد صحيح سليم قوي البنية نشيط وغير انه نمام يعني بيقول كل حاجة فيك ويسا ما ماشاء الله صحته حلوة وماشاء الله وبيخدم ويقوم لعمال كلها لكن مشكلته ان الولد دوت نمام فقال يعني ايه المشكلة عيب بسيط راح واخد واشتراه فلما اشتراه قاعد عنده كم يوم كده واذا به فجأة راح لسيدته اللي هي زوجة هذا الرجل قال لها يا سيدتي ده زوجك الفلان الفلاني بيحب عليك وحده وكده وبيكرهك وهيتجوز عليك فانا عايز اعملك حاجة نصيحة ما بيعني ان انا يعني شغال عندك وكده ونفسي اخدمك اي خدمة قايت له ازا قالها بس تروحي تحاول بقدر امكان تقص بس كم شعرية من لحيته لك عليها سحر محبة كده نحس ان هو يحبك يعني قايت له حاضر اجيبها ازا قالها بالموس وهو نايم كده وقطع شوية شعر كده من لحيته وانا عاملك عليها قايت له ماشي كمان الكلام ده كله حرام يعني السحر وكلام ده كله والأعمال وراح لزوجها بقى من وراء قال له يا سيدي انا مكسوف اقول لحضرتك ان زوجتك بتحب عليك راجل تاني وطلب منها ان هي تيجي تقتلك الليلة دي علشان يخلى الجو ليهم وتتجوزوا من بعدك قال له معقولة قال له والله ده اللي حصل المهم جاءت المرأة بالليل عشان تجيب كام شعراية اللي الرجل النمام ده هيعملها إيه عليها السحر أو العمل وراحت عشان تقطع الكام شعراية فجأة زوجها عمل نفسه إنه نايم لها دخل عليه بالموس عرف إن كلام النمام ده كلام صحيح دخل عليه بالموس فأخذ الموس وراح قتلها فلما قتلها أهلها عرفه راحوا جايين هم كمان قتلينه وقامت معركة ومقتل بين الأسرتين فنيت من أجلها الأسرتان بكل أسف بسبب شؤم الن إن رجل نقل كلمة بين زوجة وبين زوجها وبكل أسف كان سبب في إشعار نار الفتنة بين العلتين تعالوا نشوف سلفنا الصالح كانوا بيتعاملوا زي مع موضوع النمام يا جماعة يعني لما كان يجي لهم واحد نمام كانوا يعملوا إيه خد بالك قال الحسن البصري من نم اليك نم عليك يعني ايه يعني لو واحد نقلك في يوم الام وقالك يا فلان فلان بيقول عليك كذا تأكد انه هيروح برضو لغيرك ويقول ان انت بتقول عليه كذا تأكد من كده دخلك زميم اللي هينقلك هينقل عليك خب بالك طيب الحاجة التانية قال بعضهم لو صح ما نقاله النمام لكان هو المشتري عليه الكلام والله زي الفل ما شاء الله ينقش على القلوب بماء الذهب بيقول لك إن مم لو جاء لك دفلان بيقول عليك ان انت كذاب الله يبقى هو اللي بيشتمك وحتى المثل عندنا في مصر يقولك ما شتمك إلا اللي بلغك طب دا اللي قال عليك كلمة ان انت كذاب الكسف يقولها في وشك والنمام جاء لها في وشك وانكترق يبقى هو اللي اشترق عليك يبقى هو أسوأ من اللي قال عليك كده صح ولا لأ كان عليه النبي أبي طالب رضي الله عنه وارضاه جال واحد فبيقول له فلان بيقول عليك كذا قال له طيب انت بين ثلاث أحوال إما ان انت تكون صادق فلو صح ما قلته لم قطناك يعني لو كنت فعلا صادق في أن رجل ده قال عليك كده يبقى أنت نمام بتنقل لي الكلام عن الناس لم قطناك وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شئت أقلناك نعف عنك قال بل أخلني يا أمير المؤمنين واحد تاني دخل على عمر بن عبد العزيز بيقول فلان الفلان بيقول عليك كذا قال له أنت بين ثلاثة إحوالي إما أن تكون كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفون عنك قال بل العفو يا أمير المؤمنين المطلوب مني أخوي وحبيبي المطلوب مني إيه أنا كمسلم لما يجي واحد إلي نميمة أعمل إيه رقم واحد يبعد صدقه ده رقم واحد لأن اللي جاي لك يقولك فلان بيقول عليك أكيد هياخد منك ويروح يقوله برضو فلان بيقول عليك اوعد صدقه اللي تسمح أخلاقه أن يقولك الكلام ده أكيد هتسمح أخلاقه بأسوأ من كده فخب بالك أول حاجة ما تصدقه تاني حاجة امصحه في الله وحاول تذكره بالله سبحانه وتعالى أنه يبطل هذا الخلق الزميم وما يحاولش ينقل الكلام بين الناس أبدا حاجة تالتة لو يعني موقفش عند حده وما بطلش ينقل الكلام فعليك أن تبغ رقم أربعة، اوعى تظن باخيك ظن سوء فلان جه بيقول لك ده بيقول عليك كذا اوعى تظن باخيك اللي اتنقل عنه الكلام ده ان هو قال كده بل احسن الظن باخيك والتمس له سبعين عذرا فان لم تجد له عذرا فقل له عذرا واوعى يحدوك هذا الكلام ان انت تتجسس وتقول يا ترى هو فعلا قال ولا ما قالش طب احاول اسال طب احاول اتاكد طب احاول اوعى تحاول ولا تسأل ولا تلتفت امض طريقك انت طالب جنه ما نفسك بكلام الناس لو شغلت بكلام الناس هتعطل حياتك كلها. تعالوا نختم بكلمة صغيرة خالص ان في واحد اسوأ من النمام تخيل ايه في حد اسوأ من النمام اللي اعمال يفسد بين الناس وبين بعض وبيحاول يفرق بين الحبايب اه في واحد اسمه ذو الوجهين. ايه ذو الوجهين? خب بالك النمام ممكن ينقل الكلام من طرف واحد. يعني يروح لفلان يقول له ده فلان بيقول عليكو بس هو كده نمام. خُبَّلَك إنما مزول وجهين بيحاول إن هو يروح لكل طرف ويسترد الطرف الآخر يعني يروح الأولاني يقول له دا فلان بيقول عليك كذا لكن والله العظيم أنا ما سدَّأتُ دا أنت إنسان نفاذر أنت زلفل وأنا معك والله أنت اللي عايز تعمله فيه أنا معاك ويروح يقول للثاني ده فلان بيقول عليك برضو كده وأنا معك والله في اللي أنت عايز وخبَّلَك ويحاول بقدر إمكانِ إنه مثلا ممكن يقبلك يعني يشكر في يعني يحاول يصنع عليك وهو قاعد قدامك ويروح من وراك يقول عليك كلام تاني خالص هو دوت ذو الوجهين عقابه ايه قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء بحديث اعقبته وارد ذلك عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار, من النار لسانان من النار ده كان المنتج اللي عايزين نقطع النهاردة النميمة أبو سئيدك أخي وحبيبي وأخت الفاضلة عايزين نبعد عن النميمة ما نفسدش بين الناس حتى لو سمعت حد قال كلمه وحش عن حد بلاش تنقلها واللي احسن من ده كله انقل له كلمه حلوه قول له فلان بيشكر فيك فلان بيحبك فلان بيصنع عليك ربنا يجمعنا واياكم يا رب على الخير دائما ويجمعنا واياكم في الجنة بالله عليك راجع نفسك اخويا حبيبي طيب في عجاله السراعه في لحظة ايه كفرت النميمة ان انت لو وقعت بين الاثنين تحاول تصلح ما بينهم تقول انا اللي وقعت ما بينكم وانا اللي قلتي والله فلان قال عليك وفلان ما قالش عليك والله الاثنين بيحبوا بعض ان شاء الله هتقدر تصلح ما بين الناس اللي أفسدت ما بينهم ربنا يا جمعنا وياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء him